بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا ايها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي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 ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان تحبط اعمالكم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أولئك, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لهم مغفرة واجر عظيم لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون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 اتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لو يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَذَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالنَّصِيَانَ وَكَذَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالنَّصِيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً والله عليم حكيم فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإ بَغَتْ إِشْدَهُ مَا على الأُخْرىَ فَقاتَُّ تَبغي حَتَ فيِيأَلَ أمرْرِنا فَإن بَغَتْ إِشْدَهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ إنما المؤمنون, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون يياأَهََّينَ آمَنوا لاَا يَسْخَبضَومُم ماقَوْ مِن عَزَث يا أيُهََّينَ آمَنُوا لاَا يَسخَضَومُم مقَوْ مِن عَزَات زَ أيكُوا خَيْرَ مِنهُم زَ أيكُُ وَلَا لِسَاءُم مِن النِسَ إِا سَأََكَُّ خَي مِنْهُم وَلَا لِسَ مِن النِسَائَِّ سَأََكَُّ خَيْ مِنهُم وَلَا تَْمِزُ أَافُسَكُم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان بئس اسم الفسوق بعد ومن لم يتب فاولائك هم لم يتب فاولائك هم الظالمون ياأَه الذيينَ آمنُ جتَنبُ كَث مَِ الظن ياأَهَا الذيينَ آمن جتَنب كث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 واتقوا الله ان الله تواب رحيم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس إنا يَاأَهََّاسُ إِا خَلَقُناَكُمْ مَذَكَرِ وَعُذَا وَجَعَناكُمْ وَجَعَنَاكُمْ شعوبَو وَقَبَا إلَ لِتَعَارَفُ وَجَعَناكُمْ شعوبَو وَقَبَا إِلَ لتَعَارَفُ إَِّ أَكْرَمَكُمْ عيادَ اللهَّهِ أَتقكُم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولما يدخل في قلوبكم وان تطيع الله ورسوله لا يندكم من اعمالكم شيئا وان تطيع الله ورسوله لا يند مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا دَُّ لَْ يَرْتَابُ وَجَهَدُ بِأَموَالِهِم وَأَفُوسِهِم فِي سَبيرلثَُّلَ يَرْتادُ وَجَهَدُ بأَوَّالِِم وَآافُوسِهِم فيِي سَبيرل أُلائِكَهُم قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل اتعلمون الله بدينكم والله ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بالله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله